مَ يُطي وَسُوللَ فَقَدَ ط الله وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَسَد النَّكَ عَلَم ويقولون طاعة فإذا برجوا من عندك بيّة طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير لا هَلْ وَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافا كَثيرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ آذَاعُوا بِهِ ولو رد دُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْ غُمَّةِ عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكفر فبأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب من